ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل اتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل للذين كفروا في تكذيب والله من وراءهم محيط بل هو قران مجيد في لوح محفظ